بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الكلام فيما استدل به من النصوص الخاصه على ان انكار بيك موجب للكفر الى الطائفه الرابعه وهي ما ورد في الأبواب المتحرقات حول منكر الأحكام نحو صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في من افطر في شهر رمضان قال يسال هل عليك في افطارك ايثم فان قال لا يعني أنا غير منثوم فإن على الإمام أن يقتله الرواية الباب الثاني من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث الأول السائل الأول ظاهر الرواية أن إنكار حرمة الإفطار في نهار رمضان موجب بنفسه لثبوتي عد الارتداد ونحوها صحيح علي بن جعفر علي بن جعفر الوارد في باب الحاج الباب الثاني من أبواب وجوب الحاج الحديث سأل موسى عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجده في كل عام وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ومن كفر فمن لم يحج منا فقد كفر يعني هل معنى الآية أن من لم يحج كافر فمن لم يحج منا فقد كفر قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر يعني المفاد الروايات من قال ليس هذا هكذا فقد كفر لا من ترك الحج بان من اعترض على الوجوب ليس هذا هكذا يعني ليس الحج واجبان المناقشات في الروايتين نبدأ بالمناقشات في الرواية الثانية فنقول بأنه هذه الفقراء ليس هذا هكذا مجملة تحتمل معنيين أحدهما أن المراد بها من أنكر وجوب الحج والثاني أن المراد بها من كذب القرآن فإن القرآن يقول ولله على الناس حج البيت فإذا قال ليس هذا هكذا يعني ليس الأمر كما ذكر في القرآن فبالتالي يكون كافرين بلحاظ تكذيبه للكتاب لا بلحاظ إنكاره للوجوب مضافا إلى أن الكفر في الآيات والروايات ليس ظاهرا في الكفر مقابل الإسلام بل لعل المرادنين سيدنا الجليل شيئا ما بل لعل المرادنين الكفر في مقابل الشكر كما في قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وما تفورا وكما في مثل قوله تعالى تشكروني ولا تكفرون خصوصا بقرينة قوله فإن الله غني عن العالمين إذن فالروايات ليست واضحة في أن إنكار واجب الحج موجب للكفر الآن الرؤية الرواية الرواية واما الروايه الاولى فقد نوحش في الاستدلال بها كما في كلمات السيد الامام قدس سره في كتاب الطهارة بأن إنكار حرمة الإفطار في نهار رمضان إمارة على الارتداد من أنكر ضروريا توجوب الصوم في رمضان فإنكاره كاشف عن ارتداده لا أن الإنكار سبب للكفر بيان ذلك أنه لما كان إنكار الضروري ملازما عادة لا دائما ولكن عادة لما كان إنكار الضروري ملازما عادة لككذيب البي صلى الله عليه ورحمه صارت هذه الملازمات منشأا في كون الإنكار إمارة على الارتداد وحين إذن إذا حكمنا بكفر منكر ضروري فليس الحكم بسبب انكاره وإنما لأن الإنكار كشف عن ارتداده. لذلك حكم بكفره فالروايه ناصرون لهذا الفرض اي فرض كاشفيه الانكار عن الارتداد وقد نوقش قدس سرو بأنه هل الانكار ملحوظ على نحو السببيات للكفر او ملحوظ على نحو طريقيين فمثلا التلفظ بالشهادتين هل هو سبب للاسلام او اماره على الاسلام نفس البحث ياتي بالشهادتين هل أن التلفظ بالشهادتين مأخوذ على نحو السببية لانعقاد الإسلام أو أن التشهد بهما طريق وإمارة شفة عن الإسلام. من سألني سببية اعتبارية يعني. يعني هذا بالنسبة الإسلام. بس سببية اعتبارية. المشهور يقولون بأن الشهادتين. ملحوظه على نحو الموضوعيه بمعنى ان الشهادتين ليست اخبارا عن الاسلام وانما هي امر انشائي مفاده التعهد والالتزام بهذا الدين نظير الالتزام بالعقود، فكما لو قال شخص بعتك كتاب بآلف. معنى هذا الكلام ليس هو الاخبار وانما هو اذن انشاء للالتزام والتعهد بنقل الكتاب الى ملك الاخر كذلك التشهد بالشهادتين انشاء للالتزام والتعهد بهذا الدين فكما ان الشهادتين سبب للاسلام فانكار الضروري ايضا سبب للكفر وليس اخبارا بالكتاب لماذا لان انكار الضروري اقرار مضاد للاقرار بالاسلام فالشهادتان اقرار بالاسلام وانكار الضروري اقرار بالخروج عن الالتزام الاول ان ما التزمت به وتعهدت به من خلال الشهادتين رفعت يدي عنه بإنكاري للضروري إذاه المصال أن إنكار الضروري عرفا يعد إقرارا مضادا للالتزام بالإسلام فيكون سببا للكفر لا أنه إمارة كاشفة عن الارتداد. وصلى الله على هذا الأنبياء أن يتضمنها الماء. كما في الشهرين تضمن الالتزام والطاعه والإسلام. هو مثلاً إذا حاد الله يتضمن لا يبتز يعني هو يقول أربعين هذا مش بكل الديني. ماذا هو يقول عرفان هات يفهم من الانتخاب هنائك يتعرفون هو سيدني بالشهادة مو هكذا مو التزام بضرورية فقط بالتبع انا من التفاعد منها انه تعفض بالفعل الشهادة التزام بالدين الشهادة يعني <تصفيق> لو لم يبقى لو لم يصلي بطموء الكاري أنا فقط بهذا هذا هل أنه مخصول بالالتزام, بالالتزام النفسي وليس بالالتزام العملي التزم بهذا الدين يعني قريبان وعقيدة بل ولكن المناقشا غير واردة. عليه قدس سره اولا لان الانكار اي انكار الضروري ليس من مقوله الانشاء وإنما هو من مقولة الإخبار عن عدم الاعتقاد أو عدم القناعة بما انكره فجعله من قبيل الإقرار الذي هو أمر إنشائي خلاف مرتكز العرفي وثانياً. لو سلمنا انه امر انشائيون فانما يكون اقرارا عرفا بالخروج عن الالتزام بالاسلام في فرض الالتفات إلى أن هذا الانكار مما لا يجتمع مع الالتزام بالإسلام وإلا فقد يجب الشخص وإلا فقد ينكر الإنسان الضروري باسم الإسلام هو ينكر أصله دفاعا عن الإسلام كما لو قال بأن تحريم مثلا نفترض تحريم الإسراف أو تحريم شرب الخمر هذا تشريع ونسبة للدين ما ليس فيه إذا فقد يكون الإنكار. للضروري من باب الدفاع عن الدين فكيف يكون مضادا عرفا للالتزام بالدين فلا محاله لا يكون الانكار إقراراً بالخروج عن الدين إلا في صورة الالتفات للملازمات والمنافات إذن فالإنصاف أن مناقشة السيد بالاستدلال بالرواية في محلها. وصيدها مني. وكيف أنه نفرض نفتر أنه ضروري، ثم يدافع عن هذا أنه. لا يفعل. لأنه هذا ما معلوم الضرور أو غيره. بليه هو. يقول مو ضروري. ما يدل على الأصل. هو لا ضروري متفق أنه عليه أن. ضروري يا بليز ولكن أنا ما أعرف ضروري. شخص يعني يعني شخص هذا يكون الضروريات عادة بعد مو شخصية مو أمور عام. بل هو يكون أنا لا أراه ضروريا فإذا أنا لا أراه ضروريا إذن فبالنتيجة أرى بأن حرمته وجعله ضروري أصلا هذا تشريح في الدين يقول سيدنا بعد بعد ان خرقت وهو أنه الضرورة مو شخصية كل إنسان يقدر ان يقول هذا ضرورة هذا ضرورة معناه ولكنه بالنتيجة صحيح الضرورة لا تنتلم بإنكار شخصي يبقى هو ضروري وإن أنكره الشخص لكن بالنتيجة لا يفقه بكفره لأنه أنكر بفعل عن الدين ولا إنه أنكر أنكر تفيد أنه, أنه ضروري حتى لا يفقه بكفره بل انتهينا من هذا المطلب فتلخص أن إنكار الضروري ليس موجبا للكفر بنفسه وإنما هو موجب للكفر إذا كان مستلزماً بفكري النبي صلى الله عليه وآله كما عليه سيدنا تديس الله وأساتيحتنا دام الغم. وانتفاق محضر الاتفاق يجب ان ما يكون معقب. يكون لا بحثه. صلى المطلب الثاني من مطالب المساله الاولى في المنساب قال وعلم أن الحج الواجب على المكلف إنما هو مرة واحدة ويسمى بحجه الإسلام وهذا البطلات لم يناقش فيه أحد يعني لا خلاف فيه بين المسلمين في أن الحج واجب الله إلا الشيخ الصدوق في كتاب العلل، فإنه قال أن ما أفتي به هو وجوب الحج على المستطيع في كل عام بناء <تصفيق> بيعمل <بالوحابيه> بيعمل <تصفيق> على صحيح علي بن جعفر <تصفيق> عن أخيه موسى عليه السلام الوسائل باب اثنين من أبواب وجوب الحج الحديث الأول قال يعني الإمام موسى إن الله عز وجل فاربط الحج على أهل الجدة يعني المستفيعين مو أهل الجدة بعض الفقهاء هكذا كتب كتب المقصود أهل الجدة أهل الجدة اسم قديم الجدة صلينا حالي قديم عندما تكون فيها الجدة حواء من يكون في هذا سمية جدة على أهل الجدة في كل عام وذلك يعني الإمام يستشهد على كلامه بالقرآن وذلك قوله عز وجل والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سفيلا، ولكن هذه الرواية معارضة بعدة نصوص منها معتبرة البرقي باب ثلاثة. من ابواب وجوب الحج الحديث الاول في هذه المعتبرات قال عليه السلام وكلفهم حجه واحده وهم يكن اكثر من ذلك فتقع المعارضة بين الطائفتين وقد ذكر لحل المعارضة بين الطائفتين وجوهن الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من حمل صحيح علي بن جعفر على الاستحضار. ان الله فرض الحج على اهل الجدال يعني فرضا ندبيان فلا تعارض قوله وكلفهم حجه واحده فهذا الحامل تبرعي لأن قوله فرض عليه ظاهر في الإلزام مضافا إلى أن الاستشهاد بالايات من قبل الإمام في الهلام مع وضوح دلالتها على الوجوب قرينة أخرى على أن الفرض فرض فرض الزابي الوجه الثاني ما ذهب له سيدنا الخوئي قدس شره وتبناه السيد صاحب المرتقى في فقه الحج سيد الروحان دار مرتقى في فقه الحج بأن هذه الرواية تدل على مفادين ومطلبين المطلب الأول وجوب الحج على المستطيع وقد عبر عن هذا المطلب بقوله إن الله فرض الحج على أهل الجدار هذه فقره كاملة المطلب الثاني ان هذا الوجوب وهو وجوب الحج على المستطيع هل يخضع اعوام او لا يختص قال هذا الوجوب لا يختص بعام دون عام في كل عامين إذن فالفقرة الثانية وهي كلمة في كل عام بيان لمطلب آخر وهو أن الوجوب على المستطيع لا ينقطع ولا يختص ببعض الأعوام بل هو مستمر في كل عامين ويبعي أن ظاهر قوله في كل عامين انه قيد للنسبه في الفقره الاولى وليس خبرا ثانيا والا لقال ان الله فرض الحج في كل عام على اهل الجدال الوجه الثالث ما ذهب اليه صاحب الوسائل من اهل جبل عامين حيث قال قدس سره بان مفاد الروايه هو الوجوب الكفائي يعني يجب الحج على أهل الجداد في كل عام لئلا يلزم تعطيل الفعباء فيجب على أهل الجداد أن يحج منهم ولو شخصا أو فئة في كل عام في لا يلزم تعطيل البيت ويلاحظ عليه أن ظاهر استشهاد الإمام بالآيات في ضمن الروايات انه يتحدث عن وجوب الحج بالعنوان الاولي لا بالعنوان الثانوي وهو استلزام تعطيل البايد وعنهين لا تكون بالقرينه درايه لا لا لا, لا يكون حملا تبرعية خلاص واضح أحد يفهم من ولى الله على الناس ان يوجد كتابيات عن هذا الله لا لا لا بياد بياد حتى عن الايه لا انما الامام استشهد بالآية مع الا كلام من الآية وليس الايه وليست فبالنتيجة الآية فبالنتيجه الايه تكون ظاهر الوجود هذا احد يدعي هذا لا يمكن ان يكون يوصل الى الفقم الثاني في هذه الايه أنا أ... أنا مش... يعني الرواء الآية متعربة لحكمين في عرض واحد وهو حكم الحج بالعنوان الأول وحكمه بالعنوان الثاني هذا استعمال اللقص خلوة خب من البعدين تعطيل الحجة أو تعطيل, تعطيل الكعبة تعطيل الكعبة هو فيش وراء إذا طلبنا كل الناس حجة لا بكل الناس فلق فلق فلق الناس تركت تعب هذا ما <تصفيق> فالصحيح ان يقال بان المعارضه مستقره فاما ان ترجع معتبرة البرقي لموافقتها للكتاب الظاهر في وجوب الحج على نحو صرف الوجود أو تتساقط كلا الطائفتين وتكون الآيات مرجعا بعد التساقط وهي لا تدل على أكثر من وجوب الحج مرة واحدة هذا بل لا يعقل كيف يدخل الخبر وعرض الكتاب يسقط على, مرة على مرة واحدة فتكون من ضمن ما على على الخبر عارض الكتاب يسقط عن الفجلية كيف يكون معارضا للكتاب وهذا معارض الكتاب لا ظاهره بلا إشكال ظاهرة بلا صرف الوجود لا صرف الوجود. الوجود كيف لا يستطيع من أكثر من صرف الوجود بل قد يقال بل قد يقال بل, بل, بل, بل, بل هذه مثل ما يقول الخطبة بيتين أسفلكم الدعاء شارعوا الأخيرة معنا خلص بل قد يقال بأنه إذا ثبت ان وجوب الحج مره واحده من الضروريات فلا بد من طرح الروايه من الاساس لمخالفتها لما هو ضروري من دون حاجة لإيقاع المعارضة بينها وبين النصوص الأخرى والبحث في حل التعارض انتهى المطلق